فضيلة الشيخ عطي صقر ما معنى التلبية وما حكمها وما وقتها وما المواطن التي تستحب فيها التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك كما أن التهليل هو قول لا إله إلا الله والتسبيع قول سبحان الله والتلبية تكون في الحج والعمرة عند الإحرام فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته ومعنى يهل يرفع صوته بالتلبية فهي مشروعة بإجماع العلماء لكن ما هو مدى مشروعيتها لقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها فقال الشافعي أحمد إنها سنة ويستحب اتصالها بالإحرام فلو أحرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه وقال الحنفيه إن التلبية وما يقوم مقامها كالتسبيح شرط لصحة الإحرام فمن أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له والمشهور عند المالكية أنها سنة وقيل واجبه يصح الإحرام بدونها ويلزم دم ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة فقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة وهذا راي جمهور العلماء ومالك يقول تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفه ثم يقطعها الحاج وقال أحمد لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها اما المعتمر فتنتهي تلبيته حتى يستلم الحجر الأسود كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما رواه الترمذي بسند صحيح وتستحب التلبية في مواطن كثيرة عند الركوب والنزول وكلما على مكانا عاليا أو نزل واديا أو لقي ركبا ودبر الصلوات وبالأسحار وفي كل حال كما قال الإمام الشافعي والله أعلم